يبعد روح ذريني وغفري ذلات عمري وسمحيني ما قويت تجرح فؤادك يا فؤادي لكن الجنة ناديني تبيني لكن الجنة لا تزريني، لا تقول اني جفاتك كيف أنا جفاء من على الدنيا؟ عوني، كيف أنا قدرت تهلي غزار غني؟ كنتي يغلب من روحي وعيني، وانتي يغلب من غلا روحي وعيني، وانتي يغلب من روحي وعيني. وانتي يا من بحب اليوم قلبي وانتي كسر من قدرتي تحتويني لو تعرفين ايش كثر معنى الحقيقه ما قدرت في الحقيقة ما ما الحقيقه تعتبيني واصبري لا تدري في الدمع علي واندرفتي دبعتك لا تنقديني دعت روحي واشتريت الموت لما اشترى رب نفوس المؤمنيني اشترى رب نفوس المؤمنيني اشترى رب نفوس المؤمنيني